بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْنَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَنَّا فَكَانَ قَوْبَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحِ حاء الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتما رونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدَرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَ السِدَرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبَرَى أَفَرَأَيْتُ ومولات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إن هي إلا أسماء سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ أَيَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ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 لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن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 ويجزي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبائر الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا أَن ربك واسع المغفرة إن ربك وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ إِنَّ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم.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 وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطَفَةٍ إِذَا تُبْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَطَوَّى مَنْوِحًا مِنْ قَبْل إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ تَأْهَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فبأي آلاء ربك هذا نذير من النذر الاولى اذفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفا اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا